Tafsiru sura tilmu ġadele. Bismillehir ruahmenir ruahim. Ja hankub ila veja mega Harista gudja midagarahaned harista. Oda sami Allahu auleleti tuġedilu kafiza uġiheva tehtaki. Il-Allahu, Allahu jesme utehe ja urokune. Innallaha sami'un basir Allah wamaqlay hadalki haweenaydi kuladoodaysay nabiga sallallahu alayhi wa sallam haalki ninkeeda u sheeganeysay dhibaato di soo gaadhey Allana wu maqleya waka huwa albaraka huwa almana maqla alladhina yudahiruna ائِهِم مَاهُأُم مهَاتِهِم ماَاهُ النَّأُم مهاتهِم إِ أُم مهاتهُم إِل wa innahum la yaquluna munkaram min alqawli wa zura wa inna allaha la kale waxay ku allah wa samaah badana badana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 kowa haweenkooda kalmadaha hooyadood haddana kunnoqon haweenkii waxaa ku waajib qor xoraa intaad intaysan isu galmoon arintaas waawano Allaahna subhaanahu wa ta'aala wahiidatku sameeynaa wu og yahay faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutataabi'ayn min ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قف كان هلقارو حرى يوحل سومي لبابلو دوسرا عسل انت إسان استعمال اديس Arintu asida siia, rumaisana Allah ja rasul, kisata sina, võta dudia, laegala, sewahausu, nad ei ada abduran. Inn, levinaj, juha. Dun Allah ja rasul, kubitu, kame kubite levinaj, min qablihim. وَقَدَأَنزَلن آياتِ بَنات وَلِكَافِرينَ ذاابُ مُهِ كعَلَ الله وحسد هي اياده عذات قالنا وحاوسبناذ عذاب وحانيه يوم يبعثهم الله جميعا سينبئهم بما حملوا احصى الله ونسوا Wallahu ala kulli shay'in shahid. Wa hanal lahan malintu Allah subhanahu wa ta'ala wa Ramadan waxa amal faleed. Allah wukobii amal kooda iyaguna way hilmaamen Allah wakhastawood daaladah. Allahu akbar Allahu akbar la Suratul tul mujada lehua medan ialla viialla vaatana jääda ta kooban ta ja vana suura dessi deedi ja kontanat. Sura tul mujada lehua jääda haagurre ja vahekusud degen kaulabintu ta ja laba jääd ninkeda ausi mnu samed raadi Allahua anuma. Marku kujiri ja haadiga la mitta ja hoieda jookale, markasin nebiga salallahua lihua salla mušjekte dibatadas waxana ku yiri hooyaday oo kale ayaad igala mid tahay nabiga cari saxalatu wa salaama yeyna halkeyda u sheegtay iyey inay caruur leedahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadalkay isugu xulceliyeen allahna waa maglaa wa ana ajiba duada qof ka allah subhanahu wa taala uujeeda dhaartasna soo sheegay waa midii jahiliinta ay ku dhaaran jireen muslimiinta salaamaha gal qofkii ku dhaartana ka fara gudba laga raba كفاره قد كنا وحو ككوبن يها قفكو انو قور خريا اما لبا بلودو خيرييرتا سوما اما لخن مسكين قودي انتو سنحاسكي ستابنين ايرها وحان الله يا عذاب درن ايا ودنبين سبحانه وتعالى وكو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الم ترى ان ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ورابعهم ولا خمسه الا هو وسادسهم ولا خمسه ولا أدنى من ذلك وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ مِيَاذَ نُغَيْنَ بِمْحَمَدَهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِنَّ اللَّهَ أَبِيهَ وَحَكُسُّكَ الْعِرَارِكَ يَدُرْكَ سدح ما فقدوا هداي فقدنا الله با افري علم قيس شن الله بالحيه مجرى وحين تا كيرى ما الله با ما عودا هذه علم قيس ماشي هذان با وحول او رمضان الله انا وحوال با اوغي هاي الم عن نجواث مَا يَعُودُونَ لِإِيمَانِهِ عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ وَإِذَا جَاءَ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 miyaada nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwa lagarree bay hadara hadana kun qana ya faqil lagarree kuna faqaydan bi ya haddud bi adawati ni ma ya asinta rasul ka haday ku imaadana waxay kugu salaamayaan salaam uu sanaa lakugu salaamin wa hayda alayka wa maana yadu ya haydima waxayno olana yaga naxdoodo mu allah nagu waxa ku كواسواك في لجنه جهنم وينقليان ميلن نقضنا يدا اوغو خونا اوغو بااس له يا ايها <سألة> فلا تتناجوا <تصفيق> بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى Waten ege ubil birri watta, kua watta, kullo helle di ile hi turksawoon. Kualah, jah, rassulki markat fa' peisana, kufa kine dembija, għalli ma' jah, sinta rassulka. Kufa kawanagi alla kaabsi, alla na kaabsa, daħagi sajala idin so kul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 فراح شيطانك هذا شيوم مرجيه المؤمنين كما مر امدب كرام المؤمنين الله دون مويان الله انها ثلاثارتن أَّهَا الذيينَ آمَنُوا إِذَا قينَ لَكُمْ تَفَسَّحوا فِيمَجَالِسِ فَفْسَحوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُمْ وَإذَا طِيلَ شُزُوفَ شُزُء وَإذاَا قِيلَ شُزُوفَ شُزو يَرْرفَعِ اللههُ الذيذينَ آمَنُوا مِنْ kum levinud, uutul ilma deroget, Wallahu hubi metta, Khabir uut hobi. Kuwahakar rumea ja uha di laidingi raha de isuase, ja allah, haidingi raha dunya, ja Marki kakaa, oka, oka, oka, oka, oka, oka, Allah wukariyala ku wa haqa ruma ya darajadoda ku wa ilmaga lehna darajooyin bukariyala Allah Allah wukariyala ku wa haqa ruma ya darajadoda ku wa ilmaga lehna Allah wahad amal falaysan wa ukhogagal Ya amanu Iza najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yadayna jiwaakum sadaqah dhalika khayrun lakum wa rahim Ku Allah ya rasul karramayo markad nabiga lafaqisan hormarsada inta idan lafaqi wun sadaqah سيدا سيدي خير بدن وقلبينا وداهيران حديدا ان هيلين وها صدقيساتان الله وادمدا فن حاريس بدن اشفقتم ان تقدموا بين يدينا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 ما وحاد كعب ستين انات هرمر ستان سدقوية المركاد نبيك صلى الله عليه وسلم لكل ميسان حد ايدان سيدازيالين اللوائدين كتوبة اقباليا صلاة داؤغا سكادر بحيا الله يا رسولك سنا داعه الله هو اقيا عمل فليسان دادو الله اكبر الله الله اكبر لا Ayuhala hibba ayadha wahanka qadanayna inalla subhanahu wa ta'ala wahwal baq yahay wana in wala galbu faqan humanta lagu faqin mahayala allah qofka stahalkisa wadaalana ya allah ayana la noqan qofka stana wuxu ko abalmarin wuxu shaqaystay habibke na sallallahu alayhi wa sallam huira hada idin salaman kiya 11 wadahaysan korki naato آياتها وحان كلو كا قادن اينا الله <سؤال> يا رسول دح دودنا اي سنن حريستان جهاد كي خير كن اددقجان واحبر اشد الله ابا القد في عنوسيه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Alam tera ila aladheena tawalewu qawman qadiba allahu alayhim maa hum minkum wala minhum wa yahlifoon ala al-kadib wa hum ya'lamuun. Ma agtahikui soka yakadikta kuwa allahu ala oda ikuwa aseedin ka midmaaha yagana ka midmaaha wa munaafiqeen. وَحِينَ كَذَّبَ بِهِ يَجُوكَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ قَدَرُهُ وَعَذَابُهُ دَرَ الْمَحَايَا لَا يَرُوحُ ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين دارت عذيب ايقاشان كدكتن دتكن حقيب اي كليهين وحين مديهن لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم inna allahi şey أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حال هذا يا عرور تاد وحبا وقمت تران الافتي سواء كو اهل النار و اين كوار يوم يبعثهم الله جميعا له كما لكم أنهم على شيء ala innahum humul kadiboon maalinta allasabih Alla vayudaran allasid eidin kabayidun kudartaini yaga umalain inayi vahju jahistan wasa kuabbeena layi alaah istahwad alayhimu shaytanu fa ansahum dhikra allah üle يك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون وحاك قال ابن قد الشيطان اوه المسيح والسد دون الله ورسوله اولئك في الاذلين كو الله يا رسول كيس خلافه يا وحيك مدنق كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز الله هو حكم يا اين وعدك اسغا يا رسولتي سمحا يا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حان اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ وَلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون مهلا سدد الله رميه يا مالن تقيا ما حدنا الجهل قف الله يا رسول كس Haba hadhin abayogoodi xururtooda walaalohooda maqarabooda kuwaas aan jecelanin kuwaas aan jecelanin wa ku qalb gooda iimaanka lagu dhigay Allana ku xoojiyey gargaarkiisaa wuxuu la galin jannoon ayoobiyal dhudureeyaan wayna kuwaari kuwaas Allah ayakaral noqdeeyana way raal noqdeen waana hisbiga حسبي الله ونعم الوكيل الله اكبر لا اله الا الله اعدهم وحين عدين يا المنافقين تيهن عدوك وحق <تصفيق> الروميه صاحب يحرير وين لليهين قال <سؤال> ذي يغو مروى الباسكده <سؤال> يغاية إينا سلبة دينامينا كثير سنين منافقين تسوحو الله وغو ديئين وعقاب دران عقاب وانا بينا ليا الحسب وشيطان ككمدا نارية خسارة أيين لكل مدونان آيادا وحانك لوك قادنا إن الله وحو بلن قاد إندتك حقكو تاغن أتكاني markay amarka la yeelanku wa xaqdiida yaashuna aydu lobayan ayuha lahibaj'aayka ya walaltin madu wa inay kudhisna ta alla dartis oo ay san noqonin sokay annama iyya qarabo kuwa la dartis ku wala lobay wa xusb gaalle libantu hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in